ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون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 بِصَرِّفُ الذُّلَّ مَرْفُوعًا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَانِ قَصَصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِينٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ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 إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع لهم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 فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِينَ فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا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 وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءَ غَيْرَ مَجْذُوظٍ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُهَا أُولَا ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير من قول